والذين كفروا لبنا نار جدن املا يقضى عليهم فاموتوا لا الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقبع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون وَقُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَ الْصَالِحَ الْغَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَ أو هم يصرخون في ضلام بنا اخرجنا لمنصور من مير الذي كنا له ألم نن عن عنكم ما يتذكر في من تذكر وجد فَذُو الْقُوَّةَ مَنِ